بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان شاء اخفى الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع الذكر ان ما من يستغنى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 سَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَه من مغفة خلقه فقدره ثم السبيل يتره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فَيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبَبَنَا بَاءَ أَوْ صَدَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَشْرُ غُلُ الْرَّأْءِ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ مَرْءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ السَّجِرَةُ